في فجار موطننا يا قاص لن في Terima kasih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 اما <سؤال> مشروع من طبيعه الخالق اول ما على الاطوار وهذا الاذى الاذى من رب اللهم اننا قدنا جلالك الكبير وانا بشادي مقام ربي ان صلاحنا في حركاتنا ومساهد على اياتك ان نغض نظراتنا ونقارن قلوبنا بذبيه من اياتك وحقين وحصين اياتك اننا نسوق قلوبنا الى قرار هذه واذا امننا به فقد تعلمنا كما قال في اياتنا وما انا قد علمنا بعلم الله الحبيب من العابدين اليلطات اربعين سالك I'm going to have to go and see it. ولعنك للحافظ. اللهم انا لنا اطلاعهم في رحمة الله واشهد الله الحمد. وظنور الجبيلة اللي رسمك ونجا فبار حلمنا. آمننا بك ذلك ما جاء من الدين. وبدأنا لنجا مستشعير. انتقاها بنا مبينا منا بالغفات. ولمسيئ لنا سألنا مصائل لنا سأل. فالعمل وان تجعلنا لمنازعه الحبيب وهاجراء. ووالا مضعان لاننا <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم وعلي من رسول الله محمد وصلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الله والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام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 شراط الذين أنحظ عليهم خيب المغدوب عليهم خلال ظالمين آمين اللهم بادنا في من هده وعافنا في من هده وترى في من لي وبارنا استو بركه واجو إليه وصلى الله على سيدنا محمد من نبي ورعلي وفضله وسلم.